السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشهد أن الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرًا كثيرًا. الله لا إله في ستره وظلام عينه لا سواه على جسده ولا طريقة ولا نظير ولا أعلم ولا ولا ولا أبصر ولا أطير ولا أطير إلا عن ذراع كان الله يتبه حفظ الجسم بأينا أجل من تبينه لا أجل من تبينه وفي وقت إلى سهلة من جنائه وفي وقت إلى نفس جنائه تبت النيان تبت النيان أي ريونا تطارق وقت الوقت نعم وصلنا إلى هنا عليه الصلاة والسلام وصلنا هنا في المجلس السادس الكراديس شوف الآن ذراعي الآن عندي كف وبعدين ساعد وبعدين الذراع وبعدين هنا المنكب في مفاصل بين كل واحدة والثانية هذا الساعد وهذا الذراع هنا المرستين صح الملتقى الملتقة العضو اسمه كردوس عندك الركبة ملتقة إنفاقد مع الساق كردوس المتقدية اسمها فكانت باشمة الكراديس سرّسلي هذا طبعا على مع القوة و الفتوه نعم في وسيلة الله عليه وسلم قدوين طيب وصف واضح الدعج العينين الدعج العينين يعني شدة سواد العينين فكان فلما شديد سواد العينين قويل الأهدابين الأهداب اللي نسممه الجفون فكان شعر الأهداب طويل وكثيف صلى الله عليه وسلم أحمر الجناطي المآقي جمع مق مؤخر العينين من هذا الطرف اسمه مآقي تفضل وكان عدد الذي الحمير والضياط والهرب وهي فرض فيها المروضه الحمراء وكان من تصنيفه ووضعها ولا في وقت طيب طيب ولبث في وقت حل حمراء عندنا كلمتين كلمة حل وكلمة حمراء الحل لا تطلق إلا على ثوبين من جنس واحد بيكون واحد رداء واحد إذار من جنس واحد فلا تطلق الحل على ثوب واحد إنما تطلق على ثوبين من جنس واحد قوله حل حمراء كان بيجي من اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم برود يمنية ثوبين حلل هذه الحلل تنسج من نسج أسود ويوضع فيه خطوط حمراء انتو عارفين الشال الخليدي لونه ايه لكن أحمر صافي ولا فيه أبيض واللون الأبيض قد يزيد عن الأحمر لكنها بنسميه أحمر بيعطبال اللون المخالف بالبياض ما هوش احمر صافي اللي اعطينه الشمال الشامي لونه ايه اسود مفيش في بياض في بياض لكن بيقول اسود باعتبار اللون الثاني فقوله حلة حمراء ليس معناه لا احمر صافي الاحمر الصافي منهي عنه في حق الرجال وانما باعتبار الخطوط المخالفه للسواد في البرود اليمنية طيب واضحه في وقت وفي وقت في معروف الإذار ورداء الإذار يكون على أسهل البدن والرداء يكون أعلى البدن وهذه صورة مشهورة للمعتمرين والفجاج في وقت إحرام الواسط وفي وقت جبة ضيقة الكمين وفي وقت جبة ضيقة الكمين الجبة إلى الآن موجودة وهي الثوب المشقوق من الأمان شبع العباية كذلك لكن الجبة معروفة ثوب مشقوق من الأمام يلبس فوق الثياب، لكن ما كانش جوبة النبض صلى موسى على الأكمام كما هو الحال. كانت ضيقة الكمين لدرجة إنه أراد مرة إنه يتوضأ، فما قدرش يصلى براء من كمي، فخلعه، ثم صب عليه المغرة المشوقة في القصة الشهيرة التي تعرفونها، فكانت ضيقة الكمي. لا. القباد شبه الجبه نوع من الثياب شبه الجبه مشقوق من المقدم ويلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه لكن هل كان النبي صنع يتمنطق عليه الله وعلا لكن القباء نوع يشبه الجبه صبر. ففي وقت الربان في أمام سوداء عمرو بن حريف الصحابي رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه أمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه كما صح مسلم الله صلى الله عليه وسلم طرفيها بين كتفيه وفي وقت الأسود أسود من شعر المرء الأسود من شعر عندنا كلمة مرء مفضة الصنع الشعر البيوت الشعر الى الان موجودة في الجزيرة وهي عبارة عن نسج ينتج من شعر الماعز في انواع من الماعز اذا شعر طويل اذا جز الشعر شعر الماعز اذا يخصوك شعر الماعز ينتج منه اكسية معروفة تكون خشنة فالمرت كساء اسود منسوج من شعر الماعز ونحته من الضر التي تكون عندهم فضل لبس الخاتم والخف والنعل الخاتم لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لكن خاتم فضه وحضر على على رجال من أمتي خاتم الذهب ربما لبسه في يمينه أو لبسه في يساره كما جاء ذلك في الأحاديث لبس الخاتم والخف معروف في بعض من اخواننا يلبسوه من جلد والنعض النعض أكرمكم الله اللي هو أحد يسمى الان شبشد النعض يسمى ايه؟ سواء كان له سيور خطبالك أو كان لا سيور ألا لكن الظاهر أن العالي لفرد مشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العالي لفرد سيور ولذلك تجد عبارة شراك النعض كثيرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني السير بتاع الشبشد طبعا forever from a long time. لا. البنين تقدم الكلام عنهم واتكلموا مواضح ثم يبدأ في البنات طبعا وقع في البنين خلاف لكن في البنات ليس خلاف أرضع بنات بلا خلاف رضي الله عزهن جميعا واصف وكاد نفسه ومرة يسنى قضى البنات دينا في دواجة والأعضل الماضيع عند الهزة يجعل شك ونزف خرسلة ونفه خرسلة أهزف نفسه خد وسنتكلم عن زينب رضي الله عنها كلاما مهما كلاما مهما في الأحكام الشرعية وفي الأخلاق الملاوية. كلام هذه الأحكام طيبة وفيه أخلاق حسنة نفتقدها زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنها أكبر بناته. تزوجت في مكة وماتت في المدينة سنة تمانية عزرية والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرف على غسلها بنفسه لما كانت تغسلها أم عطية فالنبي صلى الله عليه وسلم علمها كيف تغسل وأمره إذا فرغوا من غسلها أن يخبرنه النسوة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صبرنا من غسل زينب فدفع إليهن حقوه الحقو الإزار الإزار وقال أشعرنها إياه يعني حطوا في الكفل أول طبقة تالي الجسد يعني خلوه يلي بشرتها مباشرة زينب تزوجت في مكة ابن خالتها ابن خالتها هالة بنت خويلد اخت خديجه بنت خويلد زينب تدوجت في حياة امها خديجه وامها هي التي جهزتها لابن اختها ابمع ابن الربيع وهو قرش وكان ابو العاص كافرا فلما جاء الاسلام اسلمت زينب مع امها ومع اخواتها ولم يسلم أبو العاص وكان في هذا الوقت يجوز للكافر أن يتزود مسلمة ولم يكن قد حارما زواج الكافر من المسلم جاءت الهجرة فهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجزت زينب ابنته عن الهجرة وكانت من المستضعفين من النساء هي عند زوجها أبو العاص في مكة فلما جاءت غزعة بدر خرج أبو العاص مع قريش كافرا يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت زينب في مكة مستضعفة تعجل عن الهجرة أبو العاص بن الربيع أسر أصبح في الأسرى بعد انتهاء المعركة رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومعهم الأسرى إلى المدينة لا ترى مكان وتعين حرف عليهم تشاور النبي صلى الله عليه وسلم في أمر استقر الأمر على إيه؟ الفداء بمال يا قريش يا أهلا مكة إذن لغة سيد إذ يدي أفدئ بالمال زينب لها أثير أراه الحارب أبوها وهو كافر ابن خليب وكان يحبها وكانت تحبه ولم يكن قد حرم الله عليها البقاء تحت كافر فجمعت مال من مالها لترسله إلى المسلمين فداء لمن لذوجها المال ما كفتاش فخلعت قلادتها. العقد اللي كانت أمها خديدة مد يهولا كان العجل تها خديدة رضي الله عنها. فلما جاء ديلة الدخلة خلعت القلابة اللي هو العقد، ولبسته لزينب لتدخل على زينب زينب جمعت المال ووضعت فيهم قلابه وأرسالته فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلادة خديدة رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين إن رأيتم أن تطلقوا لها أثرة وتردوا عليها الذي لها حق حقهم إن رأيتم أن تطلقوا لها أثرة وتردوا عليها اللذرة يعني ترجعونها المال قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بالعاف ابعث لي زينب ابعث عاف في معنى الحديث قال أفعث قال وهو يحبها ولم يحرم الله عليها البقاء عنده فذهب أبو العاص فجهزها وارسلها في قصة طميلة حصل له فيها مواجهة مع قريش لكنه بعث زينب إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ له هذا العمل ومدحه على المنبر يوما ما في قضية معينة وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى. أو كما قال صلى الله عليه وسلم لم تنتهي قصة بعد قصة بالعاص مع زينب لكن شوف ما مضى وثاء النبي لخليجة لما رأى القلال فرفق لها لققة شديدة وفاء الزوجة لزوجها الذي خرج محاربة فأسر تعال شوف الناس الآن المرأة توصي بنتها اللي دخل على زواجه اوعي اخلع له حاجة من ذهب اوعي اوعي تبدله حاجة من حاصل حاصل حاصل لما غارت عائشة على خديجة، وقالت إمرأة يا كذا وكذا قرض لا، وذكر أن منفض خديجة أنها وسجه بمالها إذ حرمها الناس. انظر إلى أحوال الناس الآن، الأصل عند كثير من الناس العداء بين البنت وزوجها وهم زوج. حصلوا لنا؟ حصل. ولا لا حصل فتشحن الأم ابنها ضد زوجها هذه زينب كلابة خديجة هذا شيء ليس سهلا ترسلها في فداء زوجها من هذه الشكل أبو العفل كان تاجه من تجار قريش انظر كافر لكن وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفى وحدثه وصدقه ودهن زينب وأبسله خرج أبو العاص في رحلة من رحلاته التجارية ومعه مال لقريش بعد حوالي ست سنين من إرساله زين الصحابة مسكوا مسكوا المال اللي معا وخذوا لا هو أيرد منهم وهم خذوا المال فتخفى بالليل حتى وصل المدينة وارسل إلى زين هو كات قال خذي لأمان من المسلمين عشان أكلم معه في شأن المال اللي خذوا منه لأنه مش مال ما للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي فجرا بالناس أخرجت زينب رأسها من حجرتها وقالت أنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجرت أبا العاص من الربيع يعني في حميتي فلما قضى النبي صلاته أخبر الناس أنه لم يعلم بالقصة إلا معه معرفش أن أبا العاصب موتت ولا عرف أنه أخذ أمان من زينب لكن يجير على المسلمين أدناهم فقدن إجارتها ففوضهم وأخذ المال وفرقه على قريش، وكان قد عزم على الإسلام لكنه خاشي أن تقول قريش أسلم وأكل مالنا فرد المال لقريش وبعدما رد المال فلا لو ما أن لا إله إلا الله اشهدوا أن محمد رسول الله ما منعني أن أسلم هناك إلا خشيت أن تقول إني فكلت أموالكم لم تنتهي رجع أبو العاصر أسلم فرد النبي عليه زينب بزواجه الأول القديم وضقهم نحو سنة ثم مات ولدت له أمامة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمان وكانت تتعلق لجدها وكان ربما يدخل المسجد وهو يحملها فيصلي بها صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وماما هذه تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت خالتها الطنجة بعد موت خالتها الكرام الأخلاق الحسنة شيء عجيب, عجيب شيء عظيم ومن أحسن الأخلاق الوفاء الوفاء خلق جميل حمد الجميل والوفاء هذا خلق عظيم ليس نادرا الوفاء ليس بنادر أمس في الهين كنت أداهد الترف أنا بكيت وأنا أداهد أخبار فاطمة رضي الله عنها لأن فأنا مكان الخلاص. وصلت من هذه الرسالة أمس أيضاً بعدما أعددت الدعاء. وصلت من هنا من خارج المدينة. تقول الرسالة: طبعا أبرز خلق معناه خلق وفاء، خلق الوفاء من رسول الله ومن زينب ومن أبو العاص وفاء وفاء كله. جاء هذه الرسالة عظيمة يقول يكون أخترنا. يقال إن الوفاء أسطورة قالوا إن الوفاء أسطورة حجاها شيخ عجول لأحفاده ذات ليلة حتى غلبهم النوم فوعدهم بإكمالها غدا فأخذه الموت قبل إكمالها فلم يفهم أحفاده ما هو الوفاء ولم يعملوا به فقط حفظوا اسمه فأتمنى لو يعرفوك ليعرفوا معناها هذه الرسالة جاءت فكتبت ربنا عليها أحيانا تعجبنا جدة الرسالة ونغفل عن فساد معناها فإن الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليه وأكملهم رسول الله ضربوا أرعى الأمثلة في الوفاء وتبعهم على ذلك أمم وفلس مستورة هذا غلط, هل غلط. الوفاء خلق عظيم نبيل، موجود حتى عند الكفار فلا يكون عند الأنبياء بل موجود عند الأنبياء وتابعهم على ذلك أمه عظيم ها هو أبو العاصر الربيع كي سوفت وها هي زينة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصص كثيرة فالوفاء ليس استورة الوغلق المطلوب المكين وإنما يكونوا في النفوس طيب. من الأحكام الفقهية في كفة زينب أن لو إن رأى أسلمت وهي عند كافر تحرم عليه طبعا بعد ذلك جاء التحريم فبتكلم عن الآن تحرم عليه وتعتد فإذا أسلم في فترة الردة فهي له فإن بقيت بعد العدة بلا زوج وأسلم ولو بعد سنين فهي ترجع له بالزواج الأول ولا يشترط تجديد زواج طيب